يَوْمَ تُسْحَبُ كُلُّ نَفْسٍ تَجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اطْرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةٍ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا وَرَزَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يَأْتِي رِزْقُهَا رَزَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكُفِرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فأذاقها الله لباس الزوع والخوف بما كانوا يصلعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكنوا ممنون فَكُلُوا مِمَّا حَلَّلَ اللَّهُ لَكُمْ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ وَغَيۡرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفۡتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متى قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنسان شان هو ميظلم